والذينَ التَّخَدوا مسجدد ظَِارَ وَكُفْرَ وَتَفرْيقًا بَين الْ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَلِّمن حَارَبَ اللهَّه وَرَسُولهُ مِْ قبل وَل يَحِفَُّ إن أرَدنَا إحُسْنَ واللههُ يَشهَدُ إهُ لَذبُون.